حول الهدى فيه المحبه والاخاء ايها الشباب خذوا العبرة من هذه العالية استنهم رجال والرجال قليل يا طلابنا بكم الدنيا اذا ما تركت ديار الاسلام الى الغرب الصليب أو الشرق الملحد ليس هناك أقد في الإسلام ولا علل وليست السعادة في سكن القصور إنما السعادة يصورها المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه في كلمة واحدة يقول فيها وارد بما قسم الله لك تكن. الناس الله اكبر الله اكبر في النفس تجزع وان تكون فقيره والفقر خير يصغيها واغلى النفوس هو الكفاف فان ابت فجميع ما في الارض لذا صغير يطلب قدرة وشيخ ود لو صغرة مال يشتهي عملا وذو عمل به ضجرة ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر فهل حاروا مع الاقدار ام هم حيروا القدرة هي القناعة احفظها تكن ملكا لو لم تكن لك لا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن لا إله إلا, إلا الله اذكر دائما خروجك من الدنيا بلا مال ولا جاهن ولا منصب ولا مغنم وميث ثناء الخلق اكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي شخص واشكال تمر وتنتهي فتفنى جمن والمعين باقي سبحان الله لا اله الا, لا إله إلا سبحانك اني كنت من الظالمين استغفر هذا دائما لن تصاب بعقل ولا انتصاب بعلا ولا بامراض نفسيه ولست في حاجه الى ان تطاعا ما حرم الله النهارده مخطط عالمي صهيوني لتدمير الشباب اديك اول شمه ببلاش يقول لك انا معايا حاجه كده هتنعشك شم الشمه دي وما تمش 100 اول شمه صل على نفسك اربعه تدبيرات صلاه الجنازه هي اول شم حتى ببلاش وبعد كده انت الذي تتسعى اليه وتشتريها باغلى الاسمان مفيش فلوس بتروح تبيع دمك دمك بتبيعك ليه لانك لم تعمل بنصيحة رسول الله رسول الله صلاة والسلام شب شوف النبي كان بيعالج الامر ازاي؟ النبي قاعد مع اصحابه دخل عليه شب شبه النموذج من ده من نماذج العلاج الالهي يا رسول الله اذن لي بالزنا واحد يا حبيبي الله لا اله الله يا سلام الشاب بي, بي ياخد تصريح رسمي رخصة من صاحب الشارع عشان يمارس الفحسان <تصفيق> سبحانك صحابة دجة <تصفيق> قال بعيد ما عندك سلام جي تاخد تسريح رسمي بإدراحة محرم الله فالرسول قال لهم لا خلوا بيني وبين حد يتدخل بيني وبين خليه كده يكلمني وأنا أكلم انا بديك صورة عن الاسلام ازاي بنا امه ازاي بنا امه كان واحد يقول له انا معقد وحالتي تعبانة ومصاب باكتئاب وما باكلش وما بنامش طيب اولا عبوب مهدئة حسين تاخد عليها وتتعب فيما بعض وورخ شوف لك واحدة كده يعني مشي شوف لك جو بيسموه جو خوش اني جو متأكسة خالي من الاكسوجين كل مبادات شوف جو وضيع مالك وشوف لك شامتين ورص كرسي واخذ فص تحت سنالك او بسطة. ما هو زي الحساس اللي, اللي, اللي مراته بتقوله اد البابور نفس اللي انا بيشربوش. <تصفيق> <تصفيق> ده يعمل عمليه الزكسور بيدوا له البنج يقول له عد من واحد عد من واحد ل 100 ومتكسش قال له زي حالك الرص كما ابن <تصفيق> هو اخي الدبالك يا دبت الرسانة ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه فشو بقى الرسول صلى الله عليه قال له ماذا تقوله يا فتا هل يسمع منه هو بعد نفس قال له يسلي بزي قال له وفترضاه شوف المسئولية الفرضية انت ترضى هذا لامك? قال له لا يا رسول الله جعلني الله في ذلك. افترضاه لاختك? افترضاه لعمتك? افترضاه لخالتك? وكل ما يعرض عليه الصورة من الصور دي يقول الشاب لا يا رسول الله جعلني الله في داك. خالف إذا كنت لا ترضاه لواحدة من هؤلاء فكيف ترضاه لغيرك السلام. بيحمل عملية صحيان للضميد يعني انت يكون شعورة تيه لما تدخل تلاقي واحد مع أختك لو ان القانون الفرنسي النهاردة بيملك له مدام الواحدة بلغت 18 سنة تتصرف في عرضها كيف شاء. سمعنا الصلاة على الحبيب <تصفيق> ما مستني <تصفيق> <عننا بي>. عمال <تصفيق> بسم الله القانون الفرنسي اللي احنا بنحكم بيه بيقول لك للفتاه الحق ان تتصرف في ارضاها اذا بلغت 18 عاما وليس لها ان تتصرف في مالها الا اذا بلغت 21 عاما شوف التناقض يعني العقد اقوى من الماء العرض عاوى من ايه إن الراجل العربي يقول أصون عرضي بمالي لا أبدده لا بارك الله بعد أرض المال السلام أصون عرضي بمالي لا أبدده لا بارك الله بعد العرض في المال والشاعر الجاهل يقول واغض طرفية امبدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثوى بسلامه بسلامه بسلامه فده يقول لك لا ما جنبله بال 18 سنة لا تفهمني انت غلط انتم فكرين ان العرض ده ملك الفتاة لوحدها ده هو ملكه وملكه ولي امره كله لا. لا. لان العرض هيلحق مين؟ اهلها بنتك اللي دايره على حل شعره شبه بنتك اللي دايره تلف مع فلان يبقى العرض عصاب مين؟ عصاب الاهل جميعا ايوه ومال ايه مكامه الفتاح من الحرب؟ قال لك مكانتها ما زي الخزانه الامير اللي على خزانه صراف اللي قد يصنف لك المرتب اول الشهر. هل هو امك هذا المهج؟ <تسجيل> عشان صديد. هي قدر يأخذ الخزينة كده تجيبه وقلت انه رايح تجيب له مرسيدس من امه تلافين بعشر تلافة واثناشر اهل. ويقول لك اللي امام اللي قعد على الخزين. وقلت انه وقلت انه ماشي. هل كذلك عرض الفتاة ليس ملكا لها وحدها. ولذلك ربنا لما قال كل المؤمنين ويحفظوا فروجهم ذلك أذكرهم إن الله قبير بما يسمعون كل المؤمنات يغضدن من أبصارهن ويحفظن فروجهن حتى النظرة النظرة ربنا بيلفاة الحديث القدسي النظره سهم مسموم من سهام ابليس من تركها من أجل ابدلته ايمانا يجد حلاوته بقلب واحد يا مسلم لا اله الا الله لا اله الا الله ايناها ان الله لا وبعدين تعجب للقانون اللي بيقوم يقول لك اذا دخل واحد لقى واحد اتنبي مع مراته فالاجنبي لما شافه فزع فقام قتل زوج الثبت يبقى لا جناح عليه يبقى زاني وقاتل ولا جناح عليه طب دا زاني قالك ماهو صاحب الحق في رفع الدعوة الزوج وحده وقد مال اجفت محل ايه الدعوة طب دا قتل قالك ماهو قتل دفاعا عن نفسه يا سلام <تصفيق> وما لعمل ايه قالك لا خليك عاقل وفتح حينك تكون ملبن دا لقيت واحد معاهلك اذا كنت في الشتاء اعمله كده في نجان شايدة في كويس لصفظل عشان اعصابك تهدى شوي اذا كنا في الصيف يقبأ شرب بلمونة يسلت عشان برضو اعصابه تهدى وهد كده واقر اتفرج عريطولوك يصاروك بيت ها ها دي المسألة رحم الله يا رجال أولا إلى إله الله الله الله إله الله إله الله إله الله إله الله الواحد هو زوجته وبعدين عرضها على بعض زملاء موجدين نعم فطبعا إنه هاجرته 13 من العملية ولاجأت إلى بعض الناس اللي هم الأوبيين علشان يجوهن نعم فطبعا اعتدوا عليها فاصل من عد إذا هذا عمل والعياذ بالله يقول فيه الرسول الكريم لا يغار جنة ديوت قالوا وما الديوت يا رسول الله قال الذي لا يغار على عرضه الذي لا يغار على عرضه المدنية الحديثة وجمعية في الغرب اسمها جمعية تبادل الزوجات كل واحد يتبادل الزوجات زي انتم ما تتبادلوا السندوتشات كل واحد ياخد الساونتش السندوتش اللي يحجبه ده فيه بصرمة ده فيه بصرمة وهكذا <تصفيق> كل واحد ياخد اللي على كيفه شو النبي عارز المسألة الشامسة صلى الله عليه وسلم ما سمعنا الصلاة عليه فالشاب بعد ما سمع كلام النبي قالوا يا رسول الله اسأل الله لي ان يهديني بسلام ما خلاص عصاب برد ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم نبصرهم بسلام فاذا هم ايه نبصرون ضي مش يندب بقى دب اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مفسرون. النبي دعاله ثلاث دعوات كانوا بمثابة ثلاثة أنواح من الأدوية. مم. صرف دوا وصرف له أقراص وصرف له إبرة. دوا الشرب قال اللهم اغفر زنبه. الدوا الثاني اللهم حصن فارجه. الدواء الثالث اللهم جنته الفتن عمال الله, مم. الله. مم. اغفر زمره وحصن فرجه وجنته الفتن مم. وكل دي تساوي وطهق القلبه الشاب ده خرج شكله يقول خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس على وجه الأرض أحد أحب إلي منه <تصفيق> <تصفيق> صلى الله <تصفيق> عليه وسلم الله عليه وسلم يا سلام وإذا رحمت فأنت أم أو أب في الدنيا هما الرحماء داويت متئدا وداووا طفرة وأخف من بعض الدواء الداء أيها الإنسان وهكذا نأتي على الدرس الخامس من دروس التربية الإسلامية أسأل الله أن يميتنا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام وأن يحشرنا في زمرة الموحدين أهديكم تحية من عند الله مباركة طيبة واشكركم على حسن استماعكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يشفي كل داء ولا